قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليها A ku la a du an gogi فهم لا يؤمنون ومن أظلم وهو لا يفلح الظالمون وعوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركون Thank uh. you. كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكترون ومنهم لكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ وإن يروا كل آية الله حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا امَّنْ عَنها نَجوعَ أَمْ مَعْنَهُ وَإِذْ يُحِلُّ قُدَائِمَ إِلَّا أَنْ فُسِحُمْ وَمَنْ Come on.